هَذَا سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى الله عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ وَتِبَعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ شَدِيدٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّ مَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثم مِنْ عَلَقَةثَُّ مِنْ عَلَقَةٍثَُّ مِن مُبغةٍ مُخَدقَةِ وَغَيْلِ مُخَلقَة لِنُ مخلقة بَيينَ لكم وَُقِذْلُ فِيلَ الرحامِمََ شَ أُ إلَ أَجَل مسَمَّ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 وَتَرَى نَغْضَهَا حَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار إن الله يفعل ما يريد مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا آخِرَتِهِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْصُرْ هَلْ يَذْهَبُ مَكِيدُهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنَّ وانزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا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 والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهيب الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء